حانون وعطف علينا بالنادي عليك وتجينا حانون وعطف علينا بالنادي اسمك وتجينا يا بابا كريلوس عشامنا تصلي كتير علشامنا يا بابا كريلوس دعشامنا تصلي اكتر علشان يا بابا كيرلوس جينا لك صلي الكل أولادك يا بابا كيرلوس جينا لك صلي الكل أولادك ياللي صلاةك مأبولة عندي فدينا مدنون يا اللي صلاتك مقبول عند سيدنا مكنولا سهران في الصلاة بيت جاهد عايش تراب ويزاهد سهران في الصلاة بيت جاهد عايش تراب ويزاهد معروف بطيبة ألبك والكل يا بابا حابك معروف بطيبة ألبك والكل يا بابا حابك يا بابا كريلوس قينالك صلي الكل أولادك يا بابا كيرن جنالك سكينك لكل للكل اولادك يا صلاتك مقبوله عندي سيدنا مقبول كنت حارس على نفسك ممنوع خطيات مستك طاهر وعفيف طول عمرك والرب مالك قلبك طاهر وعفيف طول عمرك والرب مالك ألبك يا بابكر كريلوس لك صلي الكل أولادك يا بابكر كريلوس لك صلي الكل أولادك يلي صلاةك نأبوك عندي فدينا مضمولة يلي صلاتك مأبولة عندي فدينا مضمولة